تظن أي يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراق وقيل من أراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق.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 119. أيحسب الإنسان أن يترك سدا 110. ألم يكن طفة من مني يمنى 111. ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنس حيل من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا